ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا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 انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم الله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 يقولون اانا لمردودون في ا ل ح ا ف ر ة إ ذ ا كنا عظاما ن خ ر ة قالوا تلك إ ذ ا ك ر ة خ ا س ر ة ف إ ن م ا هي ز ج ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا هموا ب ا ل س ا ه ر ة هل أ ت ا ك حديث موسى إ ذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى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 ي س أ ل و ن ك عن ا ل س ا ع ة أ ي ا نمرساها فيما أ ن ت من ذ ك ر ه ا إ ل ى ربك منتهاها انما أ ن ت منذر من يخشاها ك أ ن ه م يوم يرونها لم يلبثوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها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 وما هو على الغيب ب ظ ن ي ن وما هو بقول شيطان ا ل رجيم ف أ ي ن تذهبون إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله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 كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إ ن ه م ل ص ا ل ا ل ج ح ي م ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا ان كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضره النعيم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 و إ ذ ا مروا بهم يتغامزون و إ ذ ا انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م انقلبوا فاكهين و إ ذ ا ر أ و ه م قالوا إ ن هؤلاء لضالوا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 فسوف يدع و ثبورا ويصلى سعيرا إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن ان لن يحور بلا إ ن ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م بالشفق والليل وما وسق والقمر إ ذ ا اتسق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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أ ص ح ا ب ا ل أ خ د و د النار ذات الوقود إ ذ هموا عليها ق ع و د وهموا على ما يفعلون بالمؤمنين ش ه و د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 في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ا ج ر ا كما الطارق النجم الثاقب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 فيعذبه الله العذاب ا ل أ ك ب ر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إ ذ ا يسري هل في ذلك قسم ا لذي حجر أ ل م تر كيف فعل ربك بعادا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر ب ا ل و ا د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 يا أ ي ت ه ا النفس ا ل م ط م ئ ن ة ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي, وادخلي جنتي.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 ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهن جدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أ و مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آ م ن و ا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة والذين كفروا ب آ ي ا ت ن ا هم أ ص ح ا ب المشامه عليهم نار موصده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 ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم الله إنا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 إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه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 فمن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ َ ر َّ ة ٍ خيرا َْ يره ََُ ومن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ َ ر َّ ة ٍ شرا َ يره ََُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا ف أ ث ر ن به نقعا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 بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل ه م ز ا لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أ ن ماله أ خ ل د ه كلا لينبذن في الحطمه وما أ د ر ا ك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على ا ل أ ف ئ د ه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 لا أ ع ب د ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أ ع ب د ولا ا ن ع ب د ما عبدتم ولا ت م ع ب د و ن ما اعبد لكم دينكم ولي دين